والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين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 سمع الله لمن حمده ربنا الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Allah. <laughs>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 إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت صلاة العشاء في رحاب بيت الله العتيق لهذه الليلة المباركة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 كاميرات التلفزيون ولكنها مهما بلغت فلن تنقل لكم حقيقة المشاعر التي تدور في هذا المكان وفي هذه الرحاب الطاهرة في هذه اللحظات الإيمانية المباركة التي يتحلق فيها ابناء الإسلام حول الكعبة الغراء يا له من مشهد عظيم الكل هنا يرتبط بذات البيت وأمله يرفعه إلى رب البيت من هذه الحظيرة المباركة من هذه البقعة المقدسة هنا بين المقام وبين باب الكعبة الغراء شعور يا إخوة الإيمان لا يعادله شعور كما تتابعون بأعينكم هي لحظات يحلم بها الإنسان ربما يراها على شاشة التلفاز فينطلق إلى هذه الأرض الطاهرة ليعيش لحظة روحانية كما يراها وكما يعيشها وعاشها من قبله آلاف المؤمنين في هذه الرحاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا يا إخوة الإيمان هو الشعور وهو الدعاء الذي تلهج به ألسنة المؤمنين عند طوافها حول الكعبة الغراء بين الركنين تلهج الألسنة بهذا الدعاء وماذا يريد الإنسان غير حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتقنا جميعا من النار اللهم رحمتك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك في هذه الرحاب الطاهرة أن تبارك لنا في أبداننا وأن تبارك لنا في أولادنا وأن تحفظهم وتوفقهم لطاعتك اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين الآن ينادى لصلاة القيام صلاة القيام عزامكم الله الله أكبر الله أكبر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 والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعاب ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاولون كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبيوهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله اكبر الله وتهامه سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر, الله أكبر الله what